يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَكْفُرُوا بِنِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَكْفُرُوا بِنِعْمَتِيَ الَّتِي